A B ordinary mis다가 B傻əm خرجت من A box A تحت A تحت A العار A A A B A A A A A A A Danna Apa manıı Tablatırma Paulo ولا Correctlərind فصرت واديان سفاح الزمان انا نهو في نتيجة من قاتم ووجهي مثل الغروب النازل في زقاق الاثم كنت الورده النحره في نغمه مجرد في الدهر كانوا يظنونني لعب الرياح وصرت مصيرهم في كل صحر جمالي إذا خان الهدى يصبح سيفا يحسم العيدان نحن سويا في الليل نم نغرس الرعب في قلبي من يصدو والموت يرقص إن همست بوادي كنا ضحايا أصرنا عقابه تتمينر نغسل وجه العذاب قمر سادس لكنه يضي بسيف الحقد وقلب ولي كانوا يضحكون اذا مر والنفس بسخريه تمقد غض وكنت زهره في وكره بيباعت قيد في الضوء تحرق في الباء نحت الطغاة وصوت الإله فمن ينكر السم إن كان دواء ومن يكسر الجمع إن صار ضياء جاء القضاء بسيف التقاطع والدم يصرخ في الصمت جاسع قطعوا رأسينا لكن سويا نحن الشرور نموت صفية بكت عيوني وأنت الظل وأنت نور وفجر القتيل في قلب الجحيم سنبقى أخوين حتى وإن طاح بنا الألمين في قاع نار النار ذكريات وكيف مضت أيامنا بظلمات هل كنا وحشيني أم كنا بشر أم كان قلب الحقد فيما قد نفر لو كان عندي حظ قديم لكنت معك وكنا نسين نحن الظلال وصنا بلعنة وكل شمس تغيب بصمته لو عدنا صفرا في قاع الحياة لخدرت أن أموت معك يا صداه نحن السقوط الذي صار نجمة وفي موتنا للقصاص ختمة